فإذا نقرفنا قوف فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسيئ ذوني ومن خلقت واحدة وجعلت له ما لم ممدودا وبنى شهودا ومهت له تمهدا ثم يطمع أن أزيدك الله إنه كان لآياتنا عنيدا سأفقه صعودا إنه فكر وقَدَّرَ فقتل كيف قَدَّرَ ثم فقتل كهف قدّوا ثم نظر ثم عبس وبسوا ثم أدبر واستكبر فقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِي يَسْقَفُ وَمَنْ أَدْرَا كَمَا سَقَطْ لا تَبْقِي وَلا تَدَمْ لَهْ وَاحَةٌ لِلْبَشَر عَلَيْهَا 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابًا نَارًا إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَأوُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا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 يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنة يتسامون عن المجرمين. ما سلككم في سقوق، قالوا لم نك من المصلين.